وما بين فصل الخريف وفصل الشتاء هناك فصل أسميه فصل البكاء تكون به النفس أقرب من أي وقت مضى للسماء وفي اللحظات التي تتشابه فيها جميع النساء كما تتشابه كل الحروف على الآلة الكاتبة وفي اللحظات التي لا مواقف فيها ولا عشق لا كره لا برق لا رعد لا شهر لا نثر لا شيء فيها أسافر خلفك أدخل كل المطارات أسأل كل الفنادق عنك فقد يتصادف أنك فيها وفي لحظات القنوط الهبوط السقوط الفراغ الخواء وفي لحظات انتحار الأمان وموت الرجاء وفي لحظات التناقب حين تصير الحبيبات والحب ضدي وتصبح فيها القصائد ضدي وفي اللحظات التي أتسكع فيها على طرق الحزن وحدي أفكر فيك لبضع ثوان فتغد حياتي حديقة وردي